الحمد لله على رسول الله قال في <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الكلب في والسلام على رسول الله وعلى الوضو او الجامع فيه الوضوء وهذا الحديث الذي اوائل امام مالك فيما الله, الله عبد الله بن اسوان عن الاعرب وهو عبد الرحمن بن حرب عن ابي بريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكرب بي احدكم فليكثروا فنعمر الله هذا الحديث جاء بلغه الى الشرك في موطن الامام مالك والمشروع عن ابي الثناء في روايه اذا ولها والولو هو ادخال اللسان في الاناء وتحريفه والولو خاص بالتباع كل التباع عندما نتكلم عن التباع عن نتكلم عن الحيوانات الذي لها الياء فكل استباح يقال بلغه ولا يقال شيئا ولا شيء يلغه او يله عفوا لأنه, لانه مضموم الفا وقد قال ابن مالك في ناميه الافعال يقول افعل ذلك ياتي الى تشتركون يأتي <تصفيق> ومخصورا عن أو على تاعها فضم المفعول المسلم في المضارع واتخموا بعثك المبني فعثا وجهاني في مع وغلثا وشفت أنحبا لثا يجدت أولي يشبهها وأبنك التفر فيما من ولد وولي ولد ورعت معه وشفت حولا مع ولي منه أحيها وأبي فرنبع المضارع يجدت على تعالى الواوثا الواو الواوثا او الى علم او اتاث ذو معقله لا يمكن ان يعني ان الفعل اذا كان فاء مضارع فإنه يكون على تفعل في المضارع يوله وتسقط الواو عندما فيصير في يلان وقلت انه لا شيء يطرو بانه يلان إلا السلاح أو الدبابة من الطيور فقط، وأما باقي ما خلق الله عز وجل فإنه يشام، سوى هذه الأطناس وهي السلاح أو الذباب من الطيور إنما هي، أما غيرها فهي يشام. إذا المقصود في رواية أبي بنيان أن غتبا ولا قل في ماي أحد، فقال ابن عبقر. لأن ابن مالك رحمه الله تعالى وجد في هذا الحديث لكن الصحيح أن ابن مالك رحمه الله تعالى طويع على لفظ الصبح وأنه لم ير وحده بلقبي الصبح والصحيح أن هذا الزناد روى بلفظ لقبي الصبح ولفظ البولو لأنه يرى أن الصوت والولو بمعنى واحد. ثم قال لا شرب الكب في إناء احدكم قوله في إناء لأحدكم فالمقصود به الاناء الخاص لمعنا. وإنما المقصود به عموم الآنية. يعني لو شرب الإناء في إيهاء غريب وأردت أن تتوضع فلتبع أن تفضل مال الإنان سبع مرة كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث بل في رواية أبي, وأبي أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولد في إيهاء أحدكم فلن يرهده ثم يرده سبع يعني سمع مرة يعني ذلك الله سيدي وليسي معنى ما معنى براحة هو التخلص من هذا النهار ورؤي هذا النهار لماذا لا يا أخواني لأن الماء تنجس بيوضي كن وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاءنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب مبتاله <تصفيق> نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ان الامر هنا امر تعبدي دعى لخسره في الكذبه ولهذا لا يرى الامام مالك وتبع له أئمة المالكيه ان الكذبه لا دعاء ولا غلط وانما يرون بان الاناث يوصل تعبدا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوقفه سرع مرات قالوا ذكر العدد يدل على أن المقصود التعبد بالنجاة قالوا لأن العجرة هو الضابط عزكم الله قالوا لأن العجرة أبنى في النجاسة من لعاف الكرفي ومع ذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم بغفلها سبعة مرات فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغفل ما ولغ فيه الكلب تبعة مرات فإنما يدل على أن هذا أمر من سعب ولا على قتله من هساسه فإنما أراده الإمام الناجي محمد الله تعالى في هذا البدء يبيان أن ما ولغ فيه الكلب ينبغي أن يغسل سبع مرات لا لأن دعاء الكلب نبي بل لأن الله تعالى أمر فيني تعبونك لكن يا إخوات قحيش أن ولوغ الكلب في الإناء ينفس الماء وينفس الإناء ما الدليل ملك لا مطالب هذا تعليل بالإثمان خالق الله تعالى وجهه جداً فإذا عاربناه نضغي أن أسهل بالدليل فإذا لا يمكنه وولاك ضغي أن نعارف بشكل معقول بشكل معقول فيتعارب العقل من العقل ونحتاج في هذه الحالة إلى مرسجح ليس من العقول وإنما من نصوص الوحي وانا أنفقوا أخوان هذه ينطيح أن تذهبين أن تسمعوا هذه إذا أنا أشتع بأولا شخصاً يقاشر أن يكون عند الإن إذا أمكوش عند ولا أكون عش. حتى ولو تكتب يتكلم ثم أدني ولا أكون هذه هذا لكن إن كنت ذو كنت ذو أو إن كنت ذا بد أن تلزم من تناقشه بان يتحكم بينهم لماذا يا اخوان لانك اذا ناقشته بالعقل جاءك بمعقول منه واذا تعارض عقل مع عقل استجنى الى عقل ثالث حتى يرجح فاذا اتى هذا العقل الثالث بتوجيه ثالث اختلفت العقول الثلاثه احتمالها الى عقل المواقع وهكذا لكن ان ننتهي فالسيطر في النزاعات انما هو قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم واجمعت الامه على السنه فاذا ناقشته ووضعت القاعده الاساسيه في النقاش هو الرجوع او التحافل الى القران والى السنه فان النقاش يسير على ويقصي الثوار وإذا تطرق النفاش والبدال تؤثر بمساء الله تعالى قلت الدليل على أنه لغة كذك الإناء ينجس الله وينجس الاناء قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديثي أو هذا الحديث قال <تصفيق> صار وهذا هو قبور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات احداهن بالسراء وقول النبي صلى الله عليه دليل على انه تنجز فانه فإن تنجز فقبوره ماذا ان يغسل سبع مرات احدى هذه المرات تكون بالسراء قد يقول قائلا لماذا هذا التبغيض في الغفل فيما ولغ فيه الكلمه نقول التبغيض جاء من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نقول يكن الا ان نسمع ونضيع فاذا جاء قول او امر من نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب اولا هو في فإن فان قيل من عند نقول العده هو امر النبي صلى الله عليه وسلم تبتدي الناس عن ليه يقولوا ليش هذا التغيير لماذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير ما ولغ فيه الكلف نقول العده اولا وقطعا هي امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقيل اللي عائشه رضي الله عنها ما بال الحائر تقضي الصوم ولا حق الفلاء فقالت عائشة رضي الله عنها رضي الفقيهة في التي الذي بها المثل في العلم قالت للسائلة أحرورية من ما معنى أحرورية من أن أحروري تحتجين أو الخوالي؟ أن تحتجين احتفاظ الخوائف لأن الخوائف الذين لا يتعبدون إلا بشيء كمثبت فقالت لا فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فسئلت رضي الله معنا عن سبب قضاء في الصوم وسبب عدم قضائها الصلاه كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه لعل بالامر وهو السبب الأكيد هذا السبب الذي لا يكتشف به في المسلمون وهو امر نبي المرء هناك اسباب مستنبطه منها ما ذكره المتاخرون في هذا العصر ان الجلد يستعمل لسانه في تطهير مخرجه مخرجه الوراثه يستعمل هو في تقدير مخرجه قالوا وهذا المخرج تنتشر او ينتشر فيه جرحومه لا تكون الا في الخلال هكذا قال ولعل لاجل هذا السبب ايضا كان التغيير في أن الانيه يحدث يله فيها او تولد فيها الكلام وعلى العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال الضر اناق احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغتسل سبع مرات اشهدنا بالتراب جاء في روايه في رواية روايه أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الساقينه بالتراب هذه تضمن زياده يجب العمل بها والاحتفاظ بها لأنها من ثقه فانه يتعين بعد ذلك ان ترسل الاله التي ولغ في مكتب سبع مرات الثانيه الدستور التدريب هل يكون في البدايه ام يكون في النهايه المعقول ان يكون التدريب في البدايه يعني يبدأ بالتدريب بغسله وتدريب ثم بعد ذلك يغسله سبع مرات ويكون بهذا الطهو المناقصه الغير الماليه يتفرع عن هذه المساله حديث الثانياء من رواية عبدالله, عبدالله الأخرى حتى هو هل يقوم مقام مصير آخر من الممثلين التي كالورة الآن في هذا العصر، وكانت موضع أفضل خاطئ فالإشنال والجزء وغيرها من المطادرة الذي عليه المحققون من هذه العقر أنه ينبغي أن يستحفل التوعى في فردين الآنية التي ولا فيها إذن لعندته الله اعلم بها أنا لا أعلمها لكن المصير إلى امر النبي صلى الله عليه وسلم بانه عليه الصلاه والسلام نص على التراث مع وجود مقدرات اخرى في زمانه عليه الصلاه والسلام وهذا فيه دليل على تعلم التراث تطهير الانيه التي ولغ فيها الكلب اذن الحاصل يا اخواني ان الكلب اذا ولغ في اناء او في الاناء عموما فاذا اراد المسلم ان يتطهر من ذلك لله يجب عليه ان يريق الماء ان يغرقه وان يتحلقه ثم بعد ذلك يسكبه في مرات ويعطره سالنه الرطاب والطريقه ان يسكب الجنه الاولى بعد ان يريق الماء الذي في اناء الذي ولد فيه الكلب يريق الماء ثم يسكبه وهرب ثم يسكب في التراب حيث يكون الماء مبدلا او يبدا بالتراب مباشره ثم يسهل بعد ذلك البناء سبع هذا هو المذهب الصحيح في هذه المنبله زياده على ذلك فقال اهل العلم ان في امر النبي صلى الله عليه وسلم في إراعة الماء الذي فيه بناء دليل على نجاسته لان اراءه الماء الذي لم نجسا هو من اضاعه المال وقد قال النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إغاظة المال وهذا الحديث في أقوال فيه فوائد الفائدة الأولى فيه دليل على اعتبار المتابع في عدل الغزلات فيه دليل على اعتبار المتابع في عدل الغزلات وفيه أيضا رد على في خنيف في قول إبوه السدق لم هذا الحديث إن الحديث مصر على السبع سيجب المطلع إليه وأيضاً فيه دليل من حديث آخر عند هو قوله عليه الصلاه والسلام فهوضوا إلى الأحاكم والثالثة ورابعة فيه دليل من حديث اعتجار المنخفض على وجود التسليم على وجود التسليم يعني الغسل في قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على آل الوصول الا ممكن هذا الحديث هو من بلاغات امام حيث قال قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تحصوا قد قال بعض وصفه العلم اذا قال انه الماء قد بلغ غليانه فمعنى ذلك ان الحديث صحيح حينه على ذلك ان الحديث صحيح حينه عن وعلى العموم فإن هذا الحديث قد صح مسندا من طرق الصفار. من حديث ثوبان حديث يعمل من العرف وحديث مالك هذا الله نماجه من طرق موصولاً لا يخلو أو لا تخلو من بعض لكن مجموعة يجب على أن له أخلا وخوضه عليه الصلاه والسلام استغيموا نقصوده بالاستحامة الامر بأن لا يزيغ المسك وأن لا عما على أعد ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جوابع كلمه صلى الله عليه وسلم المقصود بجوابع كلم أن تكون الكلمة الطغيرة أو الجملة الطغيرة تحتوي على المعامل الكثيرة والمقصود يا أخواني في الاستقامة رأساً مبتداءاً هو الاستقامة على التوحيد الذي من أجل لبعث الله عبدالله وسلم وأنزل المتوف وأن يتعرف المسلم على التوحيد وما يدخله وما وما في الايمان وما يدخله منه وان يبتعد عن الشرك قدر الامكان بل ان يبتعد عن الشرك كل الامكان وان لا يختلف شيئا يشرك فيه مع الله جل وعلا وحده فان الله سبحانه وتعالى اقر بتوحيده ولها الحق الشه ودعله محيطا للعبد لا يجوز للمصلي ان يشرك مع الله غيره لا يخاف غير الله ولا يرجو غيره ولا يتوكل الا عليه ولا يدعوه الا هو سبحانه جل وعلا لا يدعو معه غيره هذا المقصود من الاستقامه في عقله نسلم في عافيه لنذكره ما لم يرتكب شيئا المسلم في عافيه مهنه ما لم يرتكب شركا لانه ان بقي على التوحيد ومات على التوحيد فان مصيره الى الجنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ثم المقصود بالاستقامه ايضا الاستقامه على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انتثال ما امر الله جل وعلا واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه لكن ان ياتي المسلم كل ما امر به الله عز وجل فهذا صعب جدا ولهذا من رحمه الله جل وعلا أن اوحى الى نبيه بأن يقول استقيموا بل التصفيق. لا يمكن لأي مسلم ان يستقيم هذه الاستقامه التامه لانه لا يخلو مسلم من عصيان او شخص لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بني ادم خطاه واخر الخطائين التواب ليس العين الخطايه الا من العلم في التماشي على الخطا فليحذر المسلم ان يقع في عباده او ان يقع في سلوكه لان عقيده ذات الفقه والجماعه عدم جواز الاهتباب على الاسباب وخلافها لأننا مهما فعلنا ومهما استقمنا فإننا في هذا إلى رحمة الله جل وعلا لا يمكن أن يدخل أحد من الجنة بعمله حتى ولو بلغ ما بلغ ولا أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اغشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العبد الصبور الذي راى بعينيه ما في الجنه وما في النار في ابي الله عليه وسلم ومع ذلك قال لن يدخل احدكم عمله الجنه قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا الا أن يترمدني الله برحمه الاعتماد على الاسباب وحدها خلاف عقيدة بأب السنة والجماعة فالعلم الصف أن يشتهد في الطاعة ما أمكنه إلى فتاة أن يبدو لقصار في إشفاجة في الله جل وعلا ويذكر الله عز وجل مع ذلك بفوزه ويطمع سماح المقال جل وعلا بانه سبحانه الرحيم الودود اذا ادخل العبد الى جنته انما يدخله برحمته وادعه وفضله سبيله وان عبد فإنما فانما يعذبه بعبده سبحانه جل وعلا ولا يمكن للعبد ان يمنع على الله جل وعلى بما هو عليه من عباده يمنون عليك ان تسلموا لا عليه إلا وحده بل السلام يمن عليكم ان هداهم في اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمه بدايه ونسالك النبينا من فضلك اللهم سجدنا على دينك اللهم لا تكلنا الى ان كنتم بعيد. فاستقيموا تستقيموا لاخوانك ولم تحصوا لأن العبد المنفذ لن يبلغ المرتبه التي أرادها الله جل وعلا لهذا قال الله تعالى عليم ان من تخطوه فتاب عليهم فقروا ما سيثمر من القران وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحمه المهداه قال ما امرتكم فاتوا منه ما استطعت وما نبيتم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم تحصوا الاستقامه لا ينبغي ان تصرفوا العمل وان تقمموا من رحمه الله جل وعلا لا يكن عليكم ان تعملوا قال واعملوا وخير اعمالكم صلاه يعني بعد التوحيد لانها افضل العبادات بعد التوحيد ولا شيء احب ولا اعظم ولا اذكى في الاجر من الصلاه لهذا وجب عليكم يا اخواني ان تحافظوا على هذه الصلوات في هذه البلوغ التي بنيت ليذكر الله جل وعلا فيها لا تتهاونوا فيها الا ان يحافظوا تاهبوا لصلاتكم عولوا ابناءكم على ان يخرجوا الى المسجد لان الايمان مربوط في المساجد واياك ان تظن بانك ان صليت في بيتك فإنك على خير لا والله فان الصلاه في البيوت علامه على الميثاق وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان اثر الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الاجر ولو يعلم عمل فيه ما يعني من الامر لاتوهما ولو يحولها وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان بحرق بحقق في فيسقط وهو الرحيم الذي وصفه ربه جل وعلا قال في المؤمنين رعوف رحيم قال عنه ربنا جل وعلا فبما رحمه من الله من هذا الرحيم الذي يقول لقد هممت ان امر بحقق في فيسقط يعني فكروا ان لي امروا الناس فيسمعون لي حرما ثم امروا رجلا فيؤذن في في في للطلاة ويطني بالناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه مع الناس في المسجد فأحرم عليهم جميعا هذا وعين الشديد يا هذا وعين شديد لا يمكن ان يتهاون معه المسلم، وان يقول بان الصلاه انها هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل على صلاه الثلاث بخصفين وعشرين او بفمعين وعشرين درجه نعم ثلاث الثلاث والمعذور معذور لكن بل لم يخذه العذر اللي حدثه نشر الأخضاء سويا <تصفيق> بالاعتداء من ايدي يحيي صوت القرطان كره القدر ولا اتكلم عن صدق العاص لا ان بقيت لها وجه واعملوا فان خير اعمالكم الصلاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الجمله عندما حدث الصحابه رضي الله عنهم بان القلب قد كتب كل ما يعمله الناس فقال الصحابه او نترك العمل فقال لا اعملوا فكله يكفر بما خلق من لم الكرسي الثوب لماذا نعمل نقول نعم كل شيء قد كتبه الله جل وعلا وكل شيء مرسوم حتى هذه ما حتى هذا المسجد وحتى هذه الأمثال وحتى الاوراق التي تفرق من الشجر فإنه مكتوب عند الله جل وعلا لا احد ينطبع على هذا الذي يكتوب عند الله جل وعلا لانه من الغيب لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميشتر لما خطئت والعاقبه لمن ثبته الله جل وعلا لهذا وجب على المسلم ان يكثر منه سؤال الله ثباتا لانه جاء عنه عليه الصلاه والسلام فقد حديث عبد الله بن عبد وان العبد ليعمل بعمل اهل الجنه حتى إذا لم يقدر له وبينها ان تشيطر قال او جراح فيثبط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل من الناس وابن العدل يحمل بعامل النار حتى إذا لم يقدر له وبينها الا شبه عليه الكتاب فيدخل في آل ان يتصرف باسمه بذلك والعالم وان يسابق الى الخيرات وان يتذكر بانه دائما مقتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وهو الذي غفر له ما تقدم من قلبه وما تاخر وهو الذي بيده مفتاح الجنه وهو الذي يشفع للناس جميعا يوم القيامه في فوقه وهو وهو سبحانه الله عليه وسلم مع ذلك يستهل اشتهابا عظيما في العبادة حتى قال أستهل رضي الله مع الله إنه قد كما تقدم من ذلك ومتى أفضل فيقول أما لا أقول محمد الله إنه حذرا بنا أن نصفر نحن طامد الله على اولى به من الجعم والفضل العظيم علينا وعلىنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحاسب على الوضوء إلا ممن. والمقصود أنه لا يدين فخر الوضوء على المكاره التي تسمى بالوضوء. لا لا يدين الوضوء على المكاره المنافقون. وإذا ما يفعل ذلك المؤمنون إبادة إخوان لأنه إذا انتقض وضوء هذا ثمان الذي يطبي بنا لو أن الثمان لا يحلط لو أنه لا يقف ما نزله على لجاء وقلنا بنا كبلا هل يأتي ذلك أحدا مننا والله من المتنى لأحد أن لأنه شيء خاص وان تعرض وضوء يمكنك ان تصلي ولا احد يراقب سوى الله سبحانه وتعالى وعلا فالذي يحافظ على الوضوء انما هو المؤمن لماذا لان الذي يدفعه الى هذا هو الايمان بالله جز وعلا وهذه بصره للمؤمنين الذين يبينون المحافظه على الوضوء والمحافظه على الوضوء والاخوان فيها صلاح ظاهر وصلاح قال والله لا يتعكسن على الباطل لان المسلم اذا لا تعوث على مراقبه ربه جل وعلا فانه يتفرق على خوف الله جل وعلا في السر والعدل فيكون ظاهره صالحا وباطله صالحا ولهذا لا يجب الاستهانه بهذه العباده لا تفسد بعض الناس يقول صورك يكون كثيرا على الوضوء والله إلا لا إلا الا بلا. لو احسن الناس وضوءهم واخلطوا لله فيه وأقاموا صلاة كما امرهم الله جل وعلا لحسن امورهم كلهم هذا ليخاف الله تعالى في وضوء كيف لا يخاف الله تعالى في اعراض الناس كيف لا يخاف الله جل وعلا في اموال الناس ياكلها بالواقع والله ان هذا الذي نفعله انما يربي فينا خوفا قائلا في جل وعلا واذا خاف المؤمن ورده فانه يفعل الخير ويبتعد ويدعى كل الاهل عن الشر الله ان يعيننا منه فقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولا تحصوا عدم الاحصاء والجهل والعزه بتوجيهه اولها قال معنى قول كبيه صلى الله عليه وسلم لن تحصوا يعني لم تحصوا ما يمتقر لكم من الثواب من الله جل وعلا وذلك الاستقامة يعني استقيموا ولن تحصوا اجر هذه الاستقامه لأنها حدى الله جل وعلا وهو الذي وراعيك هذا التوجيه الأول هذا أيضا قوله عن الحراج والسلام لن تحصوا يعني لا يسلم لاحد ان يبدو من الخطايا وهذا حق فان ابن ادم خطا، ولا يسلم لاي انسان ان يمدي نفسه وقد قال يوسف عليه الصلاه والسلام الطبيعي ابن السديع ابن الطبيعي قال وما امرن ان الجمله لامهار فإذا كان هؤلاء الانبياء لا يبركون عن فما زال ما والله إخواتي عن نفسي ولا اقول عليها فانتم أطعب لو كان من ظنوب لي حمي ما استطاع أحدنا أن ليش تعملنا قلت ظنوب عندها ريحه واحد لماذا لأننا نذلك لأننا نذج وخير الخطب عين التوضل قولوا هذا إخواني حتى يشتغل علومه هي من حق في محام النقد من تمثل امام الناس وتنتقي فلان وفلان وفلان وتفشي خطايا يبتغي ان يغطي خطايانا يبتغي ان تتبع ما نخترفه لننها ولا يستتبع عوراتنا فلان فاعل فلان طالع وفلان قاض ثم ان تجاوز قد يتجاوز الامر حده بحيث نتجسس عن الناس الكشف عن عيوبه والله ان هذا خطير وصاحب هذه الافعال يقسى من الانتكاس في اخر عمره او الله ثلاثه تشتغل بانفسكم يا الله لا تشتغل بغيرهم اذا جاه انسان بالمعصيه او جاه في البدعه وأعلم بها فحي هذا بمقدر حتى لحد عبيره ومن شره لكن أن يوحف في خلايا النقود وان تتاول الأحوال إن هذا شيء وليس بذيء من هذه التأويلات التي قال هذا العلم في عدل الإقراء قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لن تغيبوا أن تفعلوا كل ما أمرتم به ومنهم الله جل وعلا علم أيضا أن تخصو وقيل لن تغيبوا أن تستقيم لن تغيبوا أن تستقيموا كل الاتقاعة لهذا جاء الفرج من الله جل وعلا فقال صلى الله عليه وسلم إذا امرتم سأتوا منه ما استطعتم من فوائد هذا الحديث فيه الأمر في الاستقامة فيه الأمر في الاتقامة. وهو كتاب الأمور والكتاب ما نهى الله عز وجل عنه هذه هي حقيقة الاستقامة وفيه أيضا الرفق بالنفس فيه أيضا الرفق بالنفس وأن لا يتكف المرء نفسه ما لا تقف مما أمر الله جل وعلا به، وقد كان للذين حبل تكتب عليه عند قيام الليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم كناهاها وقال ليصلي أحد من نصارى فإذا تعب سليم لا يضيع ان يرحب نفسه فوق الطاقة وان افضل الاعمال ما داوم عليه صاحبه اما ان ياتي من الاعمال ماذا تفرق النفس ثم بعد ذلك يترك كل شيء فان هذا مذموم ومن فوائد الحديث ايضا فيه الحث على الصلاه وانها افضل ما يتقرب به العبد الى الله تعالى بعد الشهادتين يا جماعه فضل المحافظه على الوضوء وأنه من شاطئ الايمان وموجب لدخول الجنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بلاد بن رضي الله عنه في جدته فقال أني أسمع أو أستمعت خصصة عليك في الجنة فقال ما هو أرجى عمل تعمل قال لا أرجو سوى أني كلما متقر وضوئي فوقت وضفا سيسورا فهو مستديم على الطهاره فهو مستديم على الطهاره ومشو ولي يا إيمان أن لا يدعون من ان الانسان لا يثوب من ذنب او تقصير في واجب دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المطاف وخير المطافين التوبة وفيه ايضا ان الاغفر للذنب او الا نثنى الناس يعني احنا بنقال لي يقدر يعذب اتخلي عن ديما لي على الأستاذ فيه أن الأليفة في التخلي عن الاعتباد على الأستاذ لا لأنها ليس لها تأثير بل ما أمر الله فيها إلا نرحل تبتدارها فيها لهذا ربط الله عز وجل تقول الجنة وما في الحديث الا لن لنتذكر الجذنك حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء اذا فعلموا أتحاببتم أكشوا السلام عليكم ما جاءت المسي للرقص قال حزثني عن ذلك من الناس كان ينظر إمامه بأسبوعين لقومه. قال وحدتني يحيى عن ذلك أن في بلغة أن كابر من علم ذات أنفاري سئل عن مذه على الإمام. فقال لا حتى ينسح الشعر بالماء. قال وحدتني عن مالك عن الشامي عربة أن أبا بروت المذبين كان ينظر إمامه وينسح رأسه بالماء. قال وحدة أن مالك أنناك أن راى رفيعة لذا أبي بلي إمرأة أو إمرأة عبدة من عمر تدبر خمارها وتمسك على رأسها بالماء ونذير يوم الحسين صغير وسئل مالك عن النسي على الحمام وفجمر فقال لا ينبغي أن يمسح رطب ولا نبطة على حمام ولا خمار واليمسح على رأسه وتؤذن ذلك من امرض من توضأ أَنْ ان يمسح على رقبه حَتَّى حتى جف او حتى لث وضوءا حتى لث وضوء قال ارى ان يمسح برأسه وان كان اضطر ان يصلي استقل ايمان محمد و تعالى الى الذين وهو مجاه في المدح هذه الترجمة اثباته أنه يجب مدف الرأس بعينه ولا يجري أنه يابت بالعمام وأيضا أكد بهذه الترجمة أن الأذنين من أضر أكد بهذه الترجمة أن الأذنين من أضر فذكر أن عبدالله بن عمر أو روى بإثنانه الصحيح وهو إثناء الذي سمي بثيالة الذهب وهو مالك عن مالح عن ابن عمر وقد عليها عليه الإمام البخاري أبلغ الإمام البخاري على هذا الإثناء بأنه ثيالة الذهب لأنه من الصحيح مالي أن عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء بأصبعيه بأرجله في مقابلة ثنية بثنية والمقصود انه ياخذ الماء باصبعين وكل اصبع باذنك <تصفيق> فاليمنى تقابل اليمنى واليسراء تقابل اليسار وقد بينا فيما كبر ان الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يجري استفتاحتين وهما استفتابتان لأن اليد لها خمسه اصابع الخنفر والبرصر والوسطى والسبابه والابهام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسخر السفاحتين فيمسح بهما باطنه اذنه ويمسح بالابهامين ظاهرهما في هذه الكيفيه هكذا ثم ياخذ الابهامين ويفتح بهما الظاهره الوارد على نبينا صلى الله عليه وسلم في الاحاديث أنه كان يستقرا بؤره واذنه قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي النبوي الذي يعرض بذاك ذلك المعاني في هذه خير كتاب قال لن يثبت السمعيه لن يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يفسي بين مذهب ال وممس الاذنين يعني لا يحصل لهم ماء جديد كما انه, لم أنه كان يفصل بين المغمره والاستنشاق كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين مسح وبين مسح الاذنين قد ورد في حديث هو من روايه عهد الجلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لابنيه ماءا خلاف الذي اقله برا وهذا الحديث فتحه الذهبي وتابع النووي على الصحيح وهو نص في النزاع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء غير الذي نفى حميد يارب في دليل على اخ لاجليدي الاوروبي لكن هذا الحديث شاف مع خلاف الاحاديث الالقاء التي رواها التقاء الاكباد والشاف الحديث الشاف من اقسام الحديث الضعيف فدل هذا على قول الامام ابن القيم رحمه الله لأنه لم يثبت ولم يقل لم يروى قال لم يثبت يعني رؤيا لك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يفتح هذا الحديث فالواجب ان نتمسك بما صح من الاحاديث في هذا الباب وهو انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح راسه واذنيه بماء واحد ولا يجدد لهم بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مدح رطل بفضل ماء كان في يده انا اقول عمر وبعض الأصحابة وأكثر الأصحابة على أنه لا يحر نور جديد في الأذنين وإنما يمتح الرأس والأذنان بمال واحد ولا يجزز لهم المال فإن فعل ذلك المسلم لهذا فلا بل. كان يكون فأنتكون أذنان متسيختان أو منلؤتان بضار ولا فيه. فضل الماء الذي فيه الذي متح فيه رصة فلا حرج في أن يأخذ ماءاً جديداً كي ينظف به اما أنه يفعل ذلك على سبيل النجوم أو الاستشفاء فلا نعلق ذلك ثبث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذهب إليه النخمائي مالك ومذهب الامام احمد والشافعي فقال في ذلك أبو حنيفه وحجته ما ذكرنا من الاحاديث او من التعليلات نكتفي بهذا على ان نتكلم عن على البث على الامامه وعلى الخمار خاصه للمثال والبث على الرقالانيه الشاشيه اليسود ام لا سنتكلم عن هذا ان شاء الله تعالى في القصه المقبله